فَمَال الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِنِينَ عَنِ اليمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّاءٍ فَلكُسمِمُ مِ رَبِّ المَاشارَقِ وَالْمَغَارِبِ إِ لَ قَادِرُون عَ أَنُّ بَدِّلَ خَيْرَ مِكُمْ وَماَا نَحْنُ بِمَسْبوقين فَذَروا م يَخُوبُ وَيَلَابُ حتىَ يُلَاقُ وََوْمَغمَُّذ وَوعدُون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترعقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون